أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو بسط الله الرزق لعباده لبعوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاه إنه بعباده قبير بطير وهو الذي ينزل الغيت من بعد ما قنطه وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فينا من دابه وهو على جنب حين يشاء قدير وما اصاب كل يم نصيرتين فبين اكثر اليد قوم ويعثون كثير وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِدِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ جُونِ إِلَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أعوذ بالله رب رحمه رحمه رحمه الله نعود تعالى عائب دلالالالخمير صد الله في قال تعالى أَلَّوْتُونِي وَلَوْبَ صَدَ اللَّهُمْ إِلَيْهَا بُغُفِّلِنْ لَهَا هَرْهِدْ قَ لعباده الدومي سادي هجرة الله لها لا تبغو في العرض دول كايين كوكب الهيان ولا تبغو في العلاء ولا عاصن لها ولكن أفلين معي ينزيل فيسة وسوذجية تقدر ان تقدر مسوذجية ما يشاوه الظاني إنه إلهي وعه فيسة غضطه ولواسعين ويقدر وسو الظاني هي الرغوة البوح إله سبحانه وتعالى وقدر إنه إله العبادية الدمية خالير ونفس خبرة بصير بخيل آدم إله الدمية هو يقانه ثنا رسولنا صلى الله عليه وسلم وعكمل ذات كفره حديثين سلام وتعيو مر كأي قط ذنبين استيمان كي يخير كي يتعادي وجعلوا بهيوك كذا كاجنا يو وعكمل وشو هذه فخير لقدر وانصر ركشينه سوونا فقر يكوجعلوا بهيوك مر على سبحانه وتعالى الدمية هو Atero valmistuksella vastuilla se on aivan ilman donsa. karo. karo. ma karo. karo. inta karo. كان wa waxoo qabanayaa ay u geeyay sidii qadoon kanina qabanayaa yahu marka ilaahay subxaana wa ta'ala ay dadku isugu nooraadaan oo ay isugu saxiiradaan oo ay isugu dagaayaan oo ayna hadana u qooran tii waa halka ay ilaahay subxaana wa ta'ala abaar u geeyay dadka faafisayna ay wareys dilaynaa ilaahay wala bar marka barwaaqada imaado ilaahay u abaar saado troob laheera oo ilaahay marka وإله سبحانه وتعالى بريري في الجايان سبحانه وتعالى كلها اللي بجايوا أقول الله فماروا نظر بلانا همضف جايوا برينهم يحفو راحب الله برحي وصلنا قرآن كدنا دوي كان حديث سليم برانش بقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كعوله وذبعثيه يري فول أكثرون وحب القعبة صبع فيه كل العريب مركي لو يجين يري وادوث إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وقال ما فصلينا ويعيره حسابا وادركوا فثار بالانغيراط صللى الله وسلم واقعة مؤمن كايو قالوا خير كايو ترىنا <تصفيق> نحن مشغولين اي حساب فقد دمين يضطك على الشمس قول رسولك صلى الله يا تكل الى الله سبحانه وتعالى اي وراح عارفين لحين شيطان بلا ولد ذاع لها دل كان الكفتا لي هاي وسمان لها ولكن الى الله بيد قدره وعند مهيض ودو سوره واتنا ينزل بقدر انقدر ما يشاء كو دوني انه الهه وهو ذكر القبول والسلام وايو الى من بصير الدمار إله سبحانه وتعالى وكله إله. الدمار يسخر رأس أقان بارا وإله إله بسيط وإله وعبير وعكاس وعبير روح واضح. أحبوان مصليت صدق وهو إله الذي وامت كان الجيل الزوجية. الغي تشابقه من بعد ما قانطوا. دك مكى قستان كذبوا. مكى حارض أكاثو أوارث بشراتو. دك أي دلوان إله وسجيت سلام. لقسط يعجب البلاطة الرفاق و البلاطة البيون يرعبان عارض الملك يستهلك الجرس مركز الاشراب خلق الشاوي مركز الهي السودية تمهانا وتعوضتك اتحوار طواصل طو الهي تمهانا وتعوضتك وينشر الهي ووفي ديان رحمته من الحريس يستهلك الاشراب كاها ايو مركز الهيامك يدفق قوستان وهو الهي الوري ومخلوق يستهولي أو, او ما مروض الحميد وكان نحمود كم هبسوه يمر وهو الاله ألا ينزل الغيث وكان إلهي صاب كالثور بالجبيات من بعد ما خانته صاب ليه وقعد جاره استقل عينك لون نوران كلو على باب باع بهني ولا وينشر الرحمة الحيث إلهي واسع أنا يا أصدقنا يا أدن بران أيها الساعد خديك يا صاب وهو الولي الحنيت ومن اياتي ايات الى اله لو خلق السماوات وين كيا ودي سوها خلق السماوات فهو كاوسوره كميده والارض ذلك اوكيتا كميد وان فيهما السماوات كيو رو كدخو من دابتي وحصصها بضان المخلوق سماك كنور هو wa xaso dhan ilaahay baa u gartay rubuunaha iyo taala sabab iyo inaga makhluk balanta iyo inaga malaa'ik balanta dhulka ay tacmiran baa oo waxa la soo qoray salaad iyo afar farad neelande mar ka wax waxa kala balan oo kala duwan oo kala gaajaa soo inta oo وإلا إذا بالغوا فالوغثوا وابطوا بالكامل وهي لوغث بالكامل وابطوا وحده وفيليه حينما سنوات هي دورك دخلوا او كنوريه فيليه زيرا وله ربنا سبحانه وتعالى هل ميل ده لاغيير صاله كلا فافه صاله كلا وهو إذا يشعه مسؤول دونه قد دين هو أو ودو وحا سرابان وقد دونك انتظر خرار صنه لبناء له وحا السحيوان وحا ملايينها إلهي نلبسوك وهو إلهي على جمعين مخلوق أو إلهي فردية وصال له كالهياري وقد دونك ساو وقال فرصا على جمعين إنه طاقر وليه وصوص الميه إذا يشعه مسؤول دونه قد هو أو ودو ومع أصابقهم وحا يدن أسير هذا الديناء من ذاتهم أو من والناس كثيرون يجئكم أو واحد يجيكوا كتب سيمك، وهو يجمعين الشقى السيم. دع أنت إذا وحوي أنت بنايله وخلوقه بتاوي، أتعاش الله بصنيه. هو عاد كتب سيم، هو عارف خشتك، هو عارف ما هو كوشير، هو عارف يا كليمي، هو عارف جارهان وقول بعض، هو عارف ما على كتب محن ينزل إلا وقصب كاوي يبقى تفقونده إلا وقصف كاوي عاجل تفقونده إلا وقصب كاوي يحجب السبب هذا صورة طراطة السورة وحكيات جارية صراحة وهو أكف بطيوه وهو أين تساوي جاوي جاوي وسهل إله يبقى وقصبت إلى الجنة مركز تقروه وإله سبحانه وسهل تحبطان يتحذف إله يحسد الله هيحفظ مركز إله عاشره waa bawbanaystay ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku ilaalin waayo oo dagaamada waxa ka qarsay soo ka tagto aya aasiibaan musilada kugu bawbanay oo diintay musilada ka dambeeyay ayaa مصيبه ثاني دين وربك يدعي ثانيه الدعاء مارس قال انا ما مستم على حاجه تقبل عوا ولا اشطروا ثلهم ولا الله عليه وسلم اا مركه مصيبه ما دعته قرروا كمانوا قرروا كمانوا نياله كمانوا المصيبه هاي دونه نقصوا عبارها نقصوا عبدها النقص ااا حنا نقولو ارجاع ديي اسعار سوق كعوبد رادوا و ترى باتي حنا نقولو وهي ديي مستويات حنا باتي مستويات ولكن قمدعو او الله سبحانه واحد فقيتكن واحد فقيتنا ولبا وحيربالي ان تصي حدين لينو و قوالن لا وحن كسبنا دنك لوما نولادين و ولو يا الله ما كان انك صام كسبوا ما ترك على بحر من جات ولكن وح تصدوا لغما تين وحا لا يا سيد وما أصابكم وهي دن من من مصببتن لباسعة ولمع كسروا أيديك وهي دعني من الشقر التنى ويعسى كثير سير ولي وإله انبلموا إلى الحسنين واحد صدر وصفتان أيس إلهي دين قبلي ويدين ما مولى الجوريان ووراء بمان الله وما أنتم ملكهين إلهي سبحانه وتعالى وإلهو الدقي إلهي عاصن أيوه وذب إلهي عاصن أيوه سبحانه وتعالى وما أنتم ملكهين لمعجزين هو فقري في العرب يقول لك إلهي كعرق إلا <سؤال> يرفع كفه كن كراهوا مرتفو الروبين والساق الطاعقة أو مستيقكروا المستيقرا إلى أقاب صاحب المهر وصار كفه كن كراهوا إلا عج جريم كر مراهوا إلا الساق أي نك هذا الضبع صاعري هذا الهولان مراه سيف هذا ذلك الجيوس سيف هذا الجوري كجيب سيف هذا اللغين سيف هذا الحجوب سيف إلا مرتفو الضائعين كقابص هل ساس حقوق الله يا حقوق إما نياز لا سأك حقوق داعسة مرتفو إلا كعصب سأجوب رب إلى وما أنتم متهم يمعجزين هو إلهي عجز ونكرا وكعر وكرا وما لكم من مستقنان من دون الله من ولي إلهي كعر الميسان هذانا هذان رؤدانين وكعطابه فهلقى يا رد الدون كان على الدنياء لهم كاما مخلوقه كان هناك سورة وكتو ودك يعليان وكاتو كحريفتو حياربنا مرهدئك أكرو كعرين كتو وما لكم مرهدين من دون الله إلهي سكيت من ولي ولي مرهدين مدهدين أمورتي هيك فائدين وهو حيدن قصه فوين جفا عيل مستورا مختف مدين جالنا مهري بالي هذو يه عقاب فائدين كانوا ومن آياته وحكم اذا آياتك إلهي لوبرت الجواري أصفون دون ياء مراكب الجواري سعانا يصل البحر فضل حياة قال على حال الله يصبورو دولة وأربع وبس هلا كسر سعة أمركم وقع على الله يصبدرجه بورتي في شو خلوه فضل صاروا راح حق السعونه انت اللي تروح اول شيء وين وفركه مره لو وقفت وين نروح على حاره مد مقوص الشو فيها واحد وقرت ما ادو ما هو الكلام برضه خياطه وصابه صاب قوصي لكن هي صار واك السعونه هذه ابي برجع ثاني ان يا تي اعياك انه لو كسوا حاله الجواء الصفره الجوارح في على وبدر ما كايسوقان يا اموراات هذيك وكلايين ساوسداي هي شاحبو الهي الضامن يسكن دي عبد أي اي الهي تجينا ا يا الرايشه اي تاج حيضرلنا وحيحانيان وهي بدر تصدي هو الجتك وساجن على ذري بياض طاص بدر شو يسكي سايين هي اللي هذا ورا من سوت دي دباور كان ما جري اوكوا دد بدر حدا داهو وان سوغار دوغي fayadalan namarkii dabaysha istaago isoo cunwayd rais وين weyn fayadalan waxa ay ahaanayaan doonihii ee wa على istaagayna ala dhari badbaad gusha yaha dar ka badna istaagayna ina fiidalku dunta saaw oo ee badbaad على sooonaay yani على qayni la ayad cin ayaal u soo raaxada waa weyn oo ilaahay lugo gar oo ilaahay lugo aqoonsi maano oo taa lugo caawdo أو جاله إن سوى وشقى السكيا عدة أنصامر وما خس فوات كان، نقول نب كله نقوله جاني يار، فجاء كسر جديد ما خس المقامي، فوات كان، وقت جاء إلىه وشهر ما حتى لو حن كجر سهولان كذا، فرق جديد بس حتى لو حن كجر سرير جديد لمفرض كي، نسافر تسوي ما خس يار فوات سبحان، لكل صبار صرف مك اللي waxay dareen ku garsooyey shukoor markoo helana macnada soo ilaahay ku sugo ducoo ilaahay balaa ila qoonti ilaahay u leedahay oo yiroko in ilaahay uu doono badba la qiya badan la qiya ilaahay uu qarsinayo helasho waa dooniyi waa laga hadlayay way oo yiroko in ilaahay uu helado ilaahay uu yeeyo tiiroodan badaxdanay soo bimaad ka soo doon waxay ka qabdeen sheesii ka waxay dinda ay samayna datti ilay dinda wakoriyow ha wayga maayem berahayow muqlooqan wax lo qartanay loo yarayay duns ilay adoon doon subhana wau yugo khun adoon doon ilay u halaag wa dadka waxay إلهي إنبلاً أرضت وحي شقيسان وهو جنوب إيمنها جاناً وشكعة شنية وقباً من هذه ويعلم وحي أقاناً ينمركا الذين كوا يجدلون في آياتنا آياتنا مالكو الضوء ما اللهم أشي قرقونان وهناك سمات وحي أقاناً يانا ما اللهم إلا هين من المحيث النار يقعران في نار إلهي وعراني جنسان في أقانا يوم ويعلم الحي أقاناً وعندما سألقانا يما الله إنا من الحين ماكي مختبرة تؤتي ماذا من المحيث مرعو العرام فما أتيتم بجهو وحا اللي ينفيه ومن الشيء وثوره وخيره وحبه وحا الدونه ولي ينفيه فما طعول حياة الديام وحا الدونك اللي ينكف فيه ومالها وعهنادها, وعهنادها وعولادها ووقافها جاءها ومطاعي أدونك ولي وما عند الله وحا إلهي ألسه wa hayra khayr bana wa abqa baaqiya banadunku iska dilaha wa ka tagay wa hayra halka ma dhamaado yanadu ma dhamaato illaa dinu kooyoo ka barank wa hayra akhiyaa amrun ilaahi jabeeyo wa ala rabbina rabbigooda in وحا إلهي أكتسي للآخر جمنات يوحي يألبع خير خير بانت وابقى بعقين أبقى وولي الجوة للذين قوى أخير بانتها ابقى قنا بانتها وإذكار أمن إلهي جنوده على رقب يتوقنه والذين قوى بانتها إذكاره إلهي ياره وحا إلهي جنوده والذين قوى يجبني هنا جاني كبع إلى الإثم جندي في تواوي والقوافح وإذا ما غضبهم ملكة على وضعهم هم هيو يغترونها اشتغل بأس اشتغل في الضد نس كافة آخرها وخير بأنت وآخرها نس كافة الجنة والأبو عليك محان الوصول صفاتاً بأس خلوك إلا اللهم لكن كوهي نووي سكايلاريان وقوة كاييرنا ملكة وهي كافة وهي كافة هو يتده والذين ينسلمون الكواكب الذين ويي كتغادان الذين ويو دوان والفواحش الذين وينا والفواحش marka inay suntay dar dadu alla soo iyo wal fawahish ay katlaandina waxa fawshuxun ay aqliga iyo diinta iyo walba kuxid way ila ma qadibo marka xaloodaan noo iyo yaqtroon oo ay ka gardaraay oo qaroodeen iyo wuxuu wodi karayna aan baa sagdhaas aan سبحانه وتعالى وهو الهي صرعي يا راوك هو اللي مجمع وأقاموا طرحة الصلاة ده التركيين ويكتب كده ينسيها يا راوك وأمرهم أبنى الشوراء هو فشيء وبدينهم مخدحة ايوه نتكار مدتو احن ده وانا افتماستم ايه ذكا هو يعني ايه لقى يا عبنين ايكتاع الى البنين وكعر الى البنين وكاخر الى البنين ايوه الله تشدالك يعني بان بغانجة عنتا قنمتا قوامواتو هذا لكن فش ضدكا اصحاب الرأي اصحاب الالم اصحاب الاختبرات باعلطة مقواموه او حيقديه جيلان دفك المسلمين فا الحديث انا اقواب اللي وانكسان السحيث انا جراني لا يخيوه ما نسخاه ولا ينظيمه ما مقوم مقوامواتوه شوروه إلهي نسلحانه وترسلح كينا صلى الله عليه وسلم سيدنا دقال الله عنك سوى مرأي أيها المرأة وشعورن بألي في الأمر وحبكري جاية الكثير من الأطرش سوا حج الإلهي اللي جاه أيها عنا هذه السيدة جاية وأنا يسجيها لي يعني مرجى اللي وحرقته خلاصة الشوء بذكا مثلهم هدو الوعان ما يضغض قولي صاير أميل صاير ووقعته بذكا لطرش مرجى واحد دعان لبيه ما يجب محاوحة أدع مقومون يشدو إلين سبحانه وثلاثين سحرة بكوها جينا مطر وعمرهم شورا واللي بينا كوة قوة عقارات وواللي بينا قوة إستجابوا للربين فدقول أجيب عمل كذي قات كان سبحانه والتعالى رسول صلى الله عليه وسلم أجيبين وقاموا صلاة صلاة جليت وعمرهم شورا أهيم صادنا وعشرة وصلوا الكلام ده وصلوا سواي سوا فريق مرتين عليا وكسر سواي مرتين صدق الله شرط واحد سواي إذا راسه بالكوارح وقع خير من يقول جراي مرتين عليا وامرو مشهور عندهم خلاص هذه أحسن صلنا واحكفش يحاول رح والله هو يوم ما رزقناهم واحد كويس جالنا حجي سنة ينفقونه هاي خب حيا بكر جنبه خير يا والاستفاة قريبة في صعب والذين كوي وي إذا أستعبهم البغي مالكي جرد الرأس يستعبوا جرد الرئيس هم يو ينتصرونه هي الشباوي يو اشتقلي ومالكو إبراهيم يدين النقع يستحاولي كله وليس صعبلي كانوا وحيئة حيان هو الله يقدم يذلت هواسه ديجان المجدد عليك وفا يسترق الفساق وإنكا كل جدان فعلا وليان بطا سو حابس لا لاي قال ثلاثه اجلكم بلدي لي وروحها قوسن بحدو هي انا وقاسه لو لكن فاسق <تصفيق> بقلوغه ولا سبعه سو او توضوا مركه دغان دوه دونا كوغو صونيو انه كاهي ديتو كعبد لو الى وكو كيت دي هم يوجن علم ما يقول كرب ما كان روح الله عطا إياه الموضع إلا الله عطا روحه مركز تندرد حلو شايدان كنتم برعيه لكن كان عالبا يطا يحفظه إياه مبتا إياه كان سوكا على السبع إياه كيف عمب الله عطا إياه سي وصن وقم بيه إخلام فهوصن وقصها العطا إياه وقصها وقصها وين مركز الله ظلميه والبغي وقصه وهم ينتفلون ويشئ إياه ويوجد الجرس وجزاغ السيئة شمعان أبا المركز السي أنتي أكوتني إلا قاصطاً، طب ده هذا اللي هي تدفع ليه؟ فمن عفامر خي عادي شو إسكعت في رزقكوتني وأصلحه؟ مقصود كيس جديس أنا أصلحك عيني الصلاح، اللي عطيني روا البر راح مني، وها الكوي هذا كله شئ ده هما شيء خفايا زني، وهاكوتني هذا خصاً شئ ده بحال خفايا، ما كذا دكتور والله رأيتك ما ده لكن روح المركز يقال له بصنا قال له بسوئين انتوا يستعى فيه السياطة عفوه حدنا فيها لي يفتلك في الوجه فأجله على الله كأجل كيس إلهي يوش يستخدم أجل كيس وين أو وين أجل كيسه اتربى لنا إنه إلهي الله يحب الظالمين مجعله ضدكة ضدكة مجعله نبقى أنه سمحنا بسعلى كعلى هيرين أيهو واحد ألو قبصان مركز. بعلمك كل شيء. إلى إذا سبحان الله تعالى ده يسوي. ربك يينك على سجانيه وقاعد في دوار. وعند سومنا سجل الذي بينك وبينه عداوة صدر عاقليه وقاس. قل نقوم يا ساهر بالشريكة. أنا وين حمين بقول نقوم. ما تكعش له. هو يبقى. وانا كده بيجي. لو يقول بس مين؟ وجداو سياس على المركز سياس وسيو مثله فيه. وحرف التميمي انت اللو اللو اللي قولتا ليه انلاو وحقول لها حقه ما لدي يروح يروحك المصطبان ما قارع فعائل باجدي من المناب وخصوله علي صحيح هو وورو عضايز عايان وحق في في اللي هانا ولم بنت بجيسي وصلصوله ما لم يتعد المظلوم حدوثا لعصي منه كي نتبعي يحصله صلى الله وليسول انت الخروجين لك اضاف خترة هادو وحقوله علي وحكوا صارمت جندي همار سبحانه وتعالى أبارك هذا كرق عليها ودرجة كرق عليها مركز كعش دوه ورسول الله ورسول الله مصدح ومصد عرايا محاكم لهي وما ظلمة عبد مظلمة صبر عليها إلا زادا له عزا صلح مجل للسلميهي ومركز كصة برايه واتكعشي إلا إلهي كرق وقام هدوني آخر درجة إلهي كرق عليها سبحانه وتعالى فمن عفى الرسل سيئادي عن مدلة ملحة روحة كثمينة في روحة السيارة كثمينة واطلحة حقائجية دكت لحظة طلطية على الله كاس اجل كيس الهي دفع السؤال عليه ويعجل وين يقول له انه الله يصدر الظالمين الهي ما جعله تذكر تذكر بالميوت ولمانين تصرق صرحة جرجارتها بعد ذلمه ملك اللي يكذب فورائك قوة جرجارتها وهي اللي كثمينة له روحة ما عليهم دش ولمعها من كثير و الضغط لو يعقابه لو قنانتو لو دنداجيو ما اما وته لو يخالط يو وته لو ما فروا وهو إحدى اللي هو سنة هو راية الكوة السجار يا راي إنتسار كالسماي السجر السجر جاري نعليه من السبيل إن الستريف وضغى جندقة وضغى عقاطة وضغى عبانتس سيحيدوشي فتها هاي هون يظلمون ما فتها الظلمين هي كدرها سنة هي ويبقون صلبية في العرق لوكا ده هي ضبيان حقه وح الحقه لوكا ده هي كلك كمان لوكا مهلا بعض لوكا لوكا نوسي سايحة لما عاش لوكا سايحة ورايح الصوار الله محليين عذابنا علي ناس كأنت بطل دلمني إيوه إلهي سبحانه وتعالى محلو قص بالمنا يبين عليهم ووصفه على سبحانه وتعالى وصي إيه عذاب بيدين يوم وروعة إلهي عاصية هي يسوع حبطل وحق آج ود او أوخس ثربان كابك خذلنيف إذا نصوص كلام كفّك ناس رسله رسول الله كفّك ناس ورسوله رسول الله عليه الصلاة مسلم صحيح كويه وثوي ما تقعان ما فينا إننا قد لا حيا مسروحة مفلس كلام ما تقعان المفلس فينا من لا جهمل له ولا مستور عن شيل الإنسان وراء علاجه وراء فرمه روح فكثيره غيره رسوله في الله في أمة فيه ونصر كفره على ما مضى لا حيا يوم القيامة في وذاك الصيام يا رب والله الله استراجي سوت كيف وا سووماي وا سوخايي وا سو سوقايتي وحبون بو سوتلي انت قم اركانو حق الهي ان قسيكم اركان حق ربك ايتي لانه ويا تي ويربي رسولك وقد ظلم هذا كان دلمي وذل هذا كان ديغ بو هذا كان وغرعاي وقد هذا كان بام بو كشوار وكلم هذا كان حول وقعان مركز لوك فان بقولار بو اوت فرانس اوت دي يا صور بحرية والله قيسان يا سلادي شو اسم كيسيو ويهوس تني يأدون كيا خيرها هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي بكت على الواقع يمني بكت يروي وح كليه ويا صور قرط لم عمل كيسي وكذا من سيات الشهيد جنبي يشوفه دال على السو قاضية فضريها عليه استقال لقدر طوله ثم ضريح في الناس شو سد الوعي أو خير بنسوا شقيد سات أيه وش ننذك على قاضين ما خسرنا حتى علوش اللي وصايه ويحديث كلامه يوم الخاربه البتيت الكوري يحاكم يا غيرك قرربع الله ادبل لقمه علي الثلاث بلان وصان بلان والسلقب بلان بلن. تاريخك دويت وجهي واجي في سبعه ونص ما ينفع دوام لكن هل يضبط اي عرف سلطان الا خير فيها هي حيث لها وحخيرها ما وهل نار فيها الى اي اي اسمه هناه تبع ماركسن دوحه حق بطن السيل على السوق مالك قبل من مالك اي لينها هكا خياني هكاللعين هكبولي سنعه وقعه وان يعني, يعني هي حقه هينفع النفسه الله انه بحجالي سيسكيه الهان ها حمانين داد رسوله عجل لجي نور ميل الهينة وهي داد كاي عرفه كلب تهو موليه بقعها صلى الله عليه وسلم هي من اهل النار وحق خيرها مالي وحقها وانضبها قادمه وقعه النار بحجيه رسوله صلى الله عليه وسلم ماركا داد كاي هذا الحقه هذا الثمن بخمسة وثلاثة بخمسة وثلاثة هذا الحجيج وحاء أكود لا يذهب جورما يهدد هذا إلاريو إذا عرف خالق <تصفيق> يبعن صار هذا كشيء إلاريو قرط الدلم إذا أتفضلنا كشيء إلاريو تابس بعلاق وشئ فورا يكلهم عيال إلاريو هذا صلصة الدلميو بدك وحاق حتى حيوان كان عبد الله سبحانه وتعالى إن عبد سبحانه ووضع جنبي ودل ودل وحيث علي دل دل و و لا يوضع عقاب في ودا عادته حيث هن الذين دين قوه بشوبه الناس لمن مات بدك بالميت ويبغون في الارض ذلك كانت كستنيني او لا دلبي دهيري حقا وحنا حقا لكن هل كسونين معاشي والمستاذين وراق الله علاما عليم بيرنثا او قبل الموت او دكه كسايه بغي ولا من صبره في صبره وغفر أودع فروج ويحكي سني، سوت قصة فروج إلهي جت وصله واستجع استجعنا، إن ذلك الصدر كان إلهنا في سان كان بس اللورد صووه اللي حكي سني، لمين عزمن الأمور وين لي خميس هاي، أمور وين إلهي وجزع ومن فروج يدرك الله إلهي أبادين، سمع لهم من وري وري أمور ثبانة، من بعد إلهي جلش، فس إلهي أبادين و إلهي اللورد لا والصلاة والأركي الظالمين تذكي إلهي عاسيئ الظالمين صاحب لما رأول عذاب عذاب كملكي أركان قيام يقولون إياه ولو الأركي هل إلهي من رجل مجدد تاه نقصه من سبيل وضغط وضغنا صرمتها إلا قلنا صاحب إليه نبقى عليه سبحانه وتعالى الملكة تذكي على كامل ما قنبه رجل إلهي سبحانه وتعالى وقت آينا قواموا واحتلين قواموا الله يماني العريق هذا صارتها وحوى البعضا وإلهي أسقع بتعراض جنة كشة قاية تصر واردكع كمين نقن صاصر رب إلهي سبحانه وسعاد سواء قوة له الضوان إلهي وقالدون في النواء المنطة قالدون جوفتاو ما أصحى فصلها يا صفر صد كبري ووقتها كبري لنه كوكس الله إلهي أباريك لما له من, ست... من... من وليد ملك ناصر ملك حانوني الملك بس إلهي عاهته و ظالمينتها رما رأول عذاب و كاركان يقرون إياقوا هل إلهي مرجن نقش المجلسة من سبيل و الضوء و الضالك أنه قد المجلس أدونك من أهل أدون عيني أطيرين مالك أدونك المنتج تنبوها بلايه بس كالله الله إياه سلاحة مهينة و صلاحهم والأركيسة ظالمينتها يعرضونا إياقوا للدول كان إياه عليها النار تدوشها نارتها لكيانا خاشتوا هي وقشة أسطن من الدل دل دل تبقى أقمر شير شير أقمر عندها يهوتي الربيان ينظرون النار تسيرين من درف الخصينة القاركو ايش هي بايا الكعب صنعه مأويل فأيان صوتو ريان وقال الذين آمنوا كو إلهي شمية إن الخاسرين أقوها خسارة الذين وقوا خسرو أنفسهم نصر الخسارية النار جريب والين كوار هاركوة الخسارية ترى هو بيكوه الجمال اللي وراء وراء يكوه يدونك مهي ايام اسمهي ايام وكه قلطك واني يوم القيامة ارعا ضيبهن ومن انتوا هضيب بلاليوهن الظالمين بدك الهي الظلمين ومخلوق ويسد الظلمين يوهي الظلمين يعلام بيكس وين مقن ومن انت تصيب له ياني يوهي ادونك مركي الجوغن يسود يا جرور ويلا يالكيس عن صعيب ويسودك توناليوهن وصور شرطيس قالوا <تصفيق> انهم سهاء النار تقليل ايا الاركيسها يُعرضون اياه لا دول كيانة هي النار تردوش اياه لا كيانة هي النار تقليل سيدي تاني الجوجل خاش تعينا حالاء ايهين فوق وشورة الدول كان يخشوا وصفا الاله يسير دولي اوه اعظم وويد فسعين اوه وحباق عين الدول كان يوح ترسل لكن اوضع حتى الميسة خشار خاش تعينا من الدول الدول يبت يالله خوش وصفا عنده اخر من برق انطرف به كفيا خفيا قرثون القور قارك به كفيا إيشك صح ضيأنه إن السبع عنصرية مأوى ولا توصف وقال الذين عملوا يغتصبوا عياذكم أمين توقف به إن الخاسرين هو خسراء بطل خسراء وعجل الذين خسروا انفسهم هو نفسه لخسرية نار قليل يعني نار كشست أو من الله لا يعصب وهم غير راضين يوم القيامة على النظارين من الشعائر المقيم على الجوف ساعة يضالين سو كل حجرا وما كان قمع ضالين من وريال مدريد ينتصرون ويهدوا و يغargaramin duya ila ay kasbakay waman ruha illa allah wa illa allah ba'd al samal wukil. So illa ba'd alama han karu. Quran qasa unna 'an al tawah ushagaya manfa'a. Mawtujiyat sanin madranayni. Wa alaykum wa ta'ala hay ila ila ladhhum. Ila ila amad qawan li wahada ila in badan. Ila in إن ku hidu ila in badan ku shibru ila allah wa in إلهي سبحانه وتعالى أجب وياه وإذا كره لينا وإذا فر فرسان وإذا كره لا كفر يا رب بضيفي إلهي سبحانه ولهه استجبوا ربك من قبل أن يكن انت وكان ما نكور إلهي أجب اليوم المار لا مرد له وعلن كرسينا الله إله أحد ما لكم إلهي صابروا لنعيد اليوم ما لكم إله مستوان من الجين مرج من يوم المار وقيامت وما لكم المستوان مما كين يمكنتان عمل ki as na sanau en ki ya marit tru did ye marit waka ol sal min na kein ara miri ya dowa so mari sa domina yu i o marka erk wagerewa ye mari min na kein so as soma yu o karar karto yu o dowan kar marit mala ku min bil jin mera manga wa mala din marka منكور هول ما كميره ديوه عرق ايوه نرد فقر إصان هلم الثان فين عرضوه حدى إلهي ديكان كيسي داتكو كجير سذان بو عليه سبحانه وتعال إلهي قال له وهي إيه تجيبه اللي فردت حدى إلهي أجيبه وإيهان جير فما أرسلناك نبي الله هذا ما نصدرين عليهم دشرة حفيرة حين على سروح ما نقول لهم بو سبحانه وتعال إلحنا إن عليك ما عليك بدوشها بماها اللي بدوشها بجاسين مويس واحد قصارا وإن أضط الجاسي سويسا إليه بكثير دي وإن إذا وحكي أذقنا على الإنسان منا حج أنك رحمة صنحة مكان في النور جاسين فرحة بها مرتفع أصناطي وفرحي مرتفع أصناطي وفرحي مرتفع وفرحي. وفرحي وفرح كبير وأنتم في فرح ما بيبدأ نفرحا فرحنا لكن هذا إن فرح اللي بشه شكرا لغاية تعيش بس شو كل دوت مستيقظ الناس خبر سوي وإن ستمها بيع سيئة بلاطة بلاطة داعي دين ما هيقامة وغرمة ده وسوي نعوض فاين الإنسان كفور نعوي دا يعطن بخوك فينا وبيسوي ويجي يوصل في سن أنا وساعي وحصين سون عشنا لسطين سون لسطين ما الآخر ما كل آخر ما أهل كي أكتر اللي باق ولا كفرنا يا فإنه عربوك أبي جي السلام بذكروا إله إني أعطى عنك فما أعطى عنك ما أنكوا جريب عليهم دوش رؤى حقيرا إنا إله إني عليك ما عليك دوش رؤى معه إلا البلاغ جاسين مريم إنا دينك عنه كما كان سن منا حتى نجح بها نحريسك وقف الحيال فيك وإنت سن سليات هذين حنوك لو قد بدل عشناكيو حواري لو قد بدل خقيرو اولادي لو قد بدل اولاانو لو باطلها يخد على ازناك قد بدل ايدين بيلا واحد بقوطنا عانو فانانا سانا كفور الهي بقوط قفرين ايايو نعمو يتجير لله إله الهي بحول الهي من خطم اوات سوات الهي بعليهم ملكيو الهي بقبوري ملك الهي ملكي ووالعرض لك الهي ملكي الهي يخلق الهي هو عبر ما يشاوحوا الدون مخلوقوا الدون ايسو الدون الهي و ويها ابو الوهي بها و صيامين الشاوله و دوناتهم قبل و يها ابو الوهي بها لمن شاول مثله ذكور و يلد اكرامته فترى ان هدا انبيلا و قا سوقاتان وهدان كو قبلها كيالتي لوت بقامت او داودهم وسوق قبل يولدوا خذوا صلى الله عليه وسلم واذا قالوا إلهي وخيرا من يشوق الدوانا عقيماً مدليك درسوا إلهي الدوانا فمننا المصري يوم ملالنا مصري كبدوانا مصري شو منا الدروس إنه إلهي عليم وعلم البلانا قدير بحضر لقياه إن أره الله سيئين مثلا خف يعنيم ودي عروسي وكفرين لهو وعروسي الله سيئو إلهي إلهي لهو وهو خير بلانا وصواينا وعليم وحضر بكساء وفقر يساء وكالدوي إلهي واحد للبغانا سيكون دخل فيها قدير وأود بغانا وأول بإلهي واقفوا ليه سبحانه وتعالى يبقى وهل بإذكاره هو إضعوا من يهبوا لمن يشاء إناساً إلهي رو قدونا قبله سيئ ويهبوا لمن يشاء يذكر قدونا الويا الخاصة قدو سيئ أو إلهي قبله إلهي من يشاء قدونا عقليماً مضالوا قبلها إنه قبله وما كان لبشري وما أن يكلمه الله إلهي أن الله اللو إلا هو وحي يعني القلاح اللو وحي أو من وراء حجاب إن حجاب قراشي قال السنبي له الموت أو يصل الرسول عنه والدراس مثل ملك ويصير وحي ملك بإذن كيف, كيف وحي ما إنه الله ربي لن تراني ولكن ننزل الى الجريح في نستقر مكانه وفصوله فلما تجل الله يربه ونجيه مرت هكذا بور سواب عباضي مثلا لما اوذك الى لما اوذك الالهين الى لحظه وما كان لبشرين ان يكلم الله الا وحيا انه كراحة ضرموية او من ورايه حجار سنجل الله الموسى وقراء اركين او حجاري انه هذا الفيس المغرؤ الالهي سبحانه وصع الله الله ويصل الرسول إنه رسول الاله وصل در مره وصل در رسول يقول بإذنه مره قالت إذنك ما يشاء وصل دونه إنه علينا الاله ومسكة فيه في حكمه حنك فيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرك كذلك كما أوحى إلى الأنبياء قبلك في لوحيودي أي أن أوحينا وحيوني إليك حقاك روحا بن من ومن أمركنا أمر كمس روحا ندى وقران كيف ما إلهي قران كيف خش أي هذا هو حروف الله وش هوا؟ حروف لقناه قلب دعيون مولاي يا روس البرين قلب دعيون مولاي كل كالبيت الخرب الكرسي في إسرائيل الذي لقيت في جوف سيدنا القرآن كالبيت كالبيت الخرب. بوري واهر بيج وقور مي وخرابي وبابعي أيو اللي مجهي يدور. القرآن كم حاق قلبكم مولاي ياو؟ سادات بودا إنسان وتعالى. نع ربنا نورالإني قلب رأي النورالإني كذلك أو إليك روحا بقوة حيونا نورال أو من أمرنا كن روحا قلبنا نوريه مع كنت ما عليه النبي له نصمد تدري مدب ملك كتاب الكتاب وسويه ورد إمام موسى عليه ماذا لو قلت حصل مرتي وقت على كتابك وحلكه و هذا إمام موسى عليه وين أبو عليه سبحانه وتعالى ولكن جعلناه وحنكتب لنا كتابك نورا نور من كلهم نهدي به من النار وقلب من من نشاء وقندون نور من عرادنا عدنا عدنا عدنا عدنا خمس راحا نظن النار إلهي سبحانه وتعالى الغي وران قوان جعله سيم قلب من نقلن وقهنون إلهي وقبرتا ووهو جامية قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ورسول الله صلى الله عليه وسلم أستاذ ريف وإنك عدو من ذاتك الى سرادق المصطفى لا اله الا الهداه الصافره اكله ايمان كان قلبك لا مثل يتوسم كان دي ذات تواطط الى سرادق المصطفى سراد بالله وذرياه باث قال لي يعلم لو الله هي بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين، سورة الظهر والطرباء مصفره دا ايه كبير قال تعالى عليه وليه والكتاب بان كدر فئال مبيل كتابك عباك يو عدين ايه انا جعلناه انا كلمير المسترين جوابك رسول بان كيبار الان فتح الى صوته الى كامير انا النور جعلناه قرآن كوهن كدقناه قرآنا عربيا قرآن عربي هول لعلكم صاعة كان لكي صاعة كان لكي صالحوا برساوه سألوا فهمتان وغلاء الانبرو هيا كتاب سواء الله كان لكي نضرعوه الوقاق يانا اي شاء عليك وين او كتاب في او ملك السابق لوح المحفوظ كو كل حسوين كتاب كان يوحب كل حسويني لوح المحفوظ لو كو سيسا لوح المحفوظ كل اللي اكثر ملحا لعليم كتاب كان او مدقى الرئي قدر كيسي كي يشاركي في اقتنين طووص الرئياء وكام مكانك ويالانا وصل الى المسلس حاجيا الى الى الى اكتش حاكم كتابك انى وامجز واحد وشهدى يا بواحق وصح وصواب بواحد مرة وانه كتاب في ام الكتاب الله المحفوظة ايوه كل حيال لو ترسي سوا المحفوظة ايانا رسولك الكتابك احنا جاوليك فينا يا حديثة هيحة كتوليه جيلي ايه ايه ايه ايه فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم قرآن كالسانة طرفنا إلهي أبتي سيئا لا أبجعانت إلهي وكجا والمحفوظ طرفنا إذنك هاي وآكل كم يسا نسوي له حدوث الكتبية وعليه سمحنه وسعاد وآكل عندنا وان هايستنى وإنه القرآن والحيد سيئا وكا فإنكم لنصدلوا وانسهلكوا ما أي رسول الله والسلح. انت على ما تغيرت انا جاي اكلمك من البورتوغاله ابشر وانه سيرمل كتاب اللي لدينا راح المحفوظ بكتاب كان كتبني راح المحفوظ واللي لدينا عكس ما لا اري كتاب كان وصل ريم ماشي هي لا وصلت فلسفي كيف يقيم يوصل ريم فقصت اخذ رقم اول برقم وقلبي اغدنا سافر قرر نقله ادوريا الخرب الى ان وقريت قرآنك وأن نذهب الروح ينال ساسه كل يسوي ونقرأ يلف أفن نضربه مييرا إنا كنت حق إنا الذكر القرآنك فصحا يسج ينير إنا كنت من هالحاتين درس القوم إن قرآء ومسلمين قريش على رحم الله كتاب كيلي كيلي من مكة الدين كتاب في الشعري الدنيا العشرة من الكتب وعليه سبحانه وتعالى مايكل وعلى الله وضعه يضب الله مباشر وضحه يو إلهي العلم وإنبراً تخبه يو إلهي العلم وإنبراً تخبه يو إلهي العرية هل سبحانه وتعالى وفين ثلاثة حردثان إنكيير إنها الكفاة تنجيبه الله مستعدن مستعدن مستعدن سبحانه وتعالى السلام فسلح فسلح يحاولوا ما وحدهم مرينا الإنسان هنا الهلاج يعني كثاف قنتش بينكين ما خلاش ما قرأتين كلام كثاف اللغوصل ترفسكيسه كلام كثاف بين الإنسان يعني الهلاج يعني الهلاج يعني موديم وعلى رأسه لكن سأبدأ بتاعه وعبد عبد الله الغوطة سرة فس كذا الغوطة سرة كرايو السقطة بسنين كرايو عفان ناب دريب مين الذكر القرآن كي صبح نجيت دمني أنا عش شباب عليهما خرب وقابا لأن حجيا يقيم هدرنا كثر لا مفوت وياي هل كنا نكون عش شباب عليه؟ أوبا إذا كانت من كرجل سان أن كنت من نقصان بس القومان نأتي كتاب في جيل السجندي رأي بعضنا الجاهلون وجنر الكتاب من عش شبابين ذات كتابك الكتاب ما يجري ماي وكم ما ستلوهنج. على هنجر وكم برنا أرسلنا إن من نبيه النبي في الأولين ومضيها للحرور وما يأتيهم وما يمعين من نبيه النبي إلا هذوي كانوا وحيحها به النظر يستهجوان قال على سبيس فينا جيلا بلوهن جبن ويكجس جبن ومضيها للحرور فأهلك نمس وانها لاجنة أشدتهم والدرس منهم قوة حج ولا بطس حق حق حق حق حق حق حق وانها لاجنة ومضاء وحاسبت مسألو الأولين قوة وراء فصفاء لاجنة قوة وراء السنة ثم تلك اول القوه وانحاء الى الضوء جهاء قدر انها لاغوي كل رسول بيريا وكل امر الى لاغوي merken idinkana halka maritan fasr bilahi waluhem dhalik fahalakna wama atatq wajala min quwa haj walatta haj haj qaw wa mada wa hatika musalla wa sunatila wa dabt rasul mabawi yudi ilahi wada qadgh ay wa saktaho in hada gayh merken rasul bein wala ins alf yam lam والارض ذو قيام ولا قولنا خيلين خلقهن الأجيب العليم اله اجيز يا كان لا قائم علم غبار كل وحس اله هو غني ويصفه صفات هي هذا وحيد ينكرني عودن ذو قي ويصف الذي عليه بعور ينوي في طيان يارك لك على الارض مهدا جود وجعري يارك لك وينك فيها ذو داهي سبوران ودنيا مرتان علاكم فاتك لكي تستر جارتا مشاعر بتن ذا هي ودينك عبد هنا أدوه على الحر من الهوى، بدأ سوائل مستمي ودارها تلون كه. هذا كل كمل من الله إذا نبض بالكلم. لا نزلت سودة جميل. الناس ما هي حاجة ثمارا ما أمد يخ. فقدّرني بليه كثي. هذي بقسان ده والهلك تمس. طفانة طين نواظم. أوقعه. لاين طفان توزع القط وباباهم. هذي يجي إنه حماة صريم. خبر بليه كثي. هذا كنا وحيل. صلا بالان إلا قوة لا على كهلا جمي. هذنا داق طفان داري صاد بحياه داق صاد. أوقع الغنولان. نزلت الناس ما هي بلدة بل bul nation or themselves dalda tan kunoo kedaalika saaf qala socodina idinkaan la yidha soodha la yidha noolay ka dul kulun ila in kaleena nool wallee la leeyaa samawaatay dholka abuuray xalaqaa abuuray alaab janno ayaaba iyo asnaas ka kullaha dhamaan makhluuq inay noocyo ka dhigay wajaaraya lakum laayee yin gaddiin maal fulki dooniya had goor iyo aan aan uun innooy la ugu على جهور دبرتي ثم تذكر مدونت القفان أو غير ثم تذكر على القفان نعم صارب المثبي النعيم الثوب وصل على هدو سواه إلى هذه بدء إلى ودونت ينفصل ينكر نشيا هذه إلى سواه سواه نبره وكوره ثم تذكر نعم صارب إلى النعيم والوين ينشيا فوق القفان إذا تويت مرقس القفان عليه ودونت أما برد وجه الوقوري وَتَقُولُ أسها سبحانه أبوحان للزهان وصمان كن للزهان الذي قال لي سخر نص خريك لانا أنك هذا أبوحان القرصن وما كنا أماننا هانا له أبوحان القرصن مقردنا كو أودو أضغوا إلى النصر إلا أن أودو كرم فكاها آيات كانت أسولوا قد من الفلس ولا معاني على دول دول دول دول أنا طورك أوكرتان دون تيمر كتبتي جيري فرضي هذا واحد على جواري واحد ثم تذكر مركب كرتا وهذا واحد على ثلاثين وقال له الناس لفوق هذا واحد قال أنا يبلغ إلى واحد كتبين سبحانه فأوجر فسوي النعوذ إلى لما ربكم ربك إذا سويتم مركب كويكاثان أريد بشي سوي لا ورك مركب يا ميشي لك سبحانه وحان الذي عليه سخر لنا نور سخري هذا كان وهان قرصنه وما كنا ما ناهين له جايب كان مقرنينك وأوذي او أوذ من أوذي كرون بي يا الله ها قرص الجيلة سطر وكثورة انت قرحر بغير كأيا فرض كأيا وحائي وحن برث ندوس إلهي الساق سبحانه وداد قبري كرين وإنه عن نور إلا عصدنا رضي جنهاج الموقري قال بينك 10000 هيا الى من خوني اديهم كان وحن الى الذي نعبد فان كغو دحجمين وكتغنا اخران تليم وقال ما كان اله عبدا وان الى ربنا ولا منقلب وجعل كاعب حي لو الى فديين من الى دين ادريس حقوده اذ ان قيب الى الهه سيان ان الانسان انسان فلكفور وان قالوا بدن وغير قالوا في عبدت فان وجعل الله ناذران. من الحصن عن نفس فقال هذا الجزء. وهذا الشرق ذلك يمخلوق قائد إلهي محمد وصعر قليم وهذا المحلق لهم قريش ليس جلال مرايسه وابناط الله سبحانه وسعر عما يقولون علوا كبير ومرتع سئلهم ولي بواها قبلوا وجعلون له إلهي وحوية من علاجة مما يخلق واذا يبقى على البيهنة ويرش وعندين حدي رحيبه اختنى ذلك اذا نقصنا سديد ويدعبد الشرس مارك الله بشاريه احدهم متكت في مع الضرارة وفاقية ليلة الرحمن مثلا طعرق غيره ويسجعر وعقبله برلا وقهان واجه واجه ليسو مسودا ندل مدرية والحال هو يساون اتخذن اوه مروق لعب رثيه هلو ورويها الاسقاء قلنا ما يقعد عليها حتى واحد جعل الا هو بنزاني وحمري الحاجه اللي هو كان يعيش بالله الهي ما اثر الجوع ساون علينا جاي با انفعوا وداع ودا بشرى حد من نوع برصاص هاين وترج وقصمره محلي محر مركي مسك لو بشاليه وديت كملان ظل وجهه مسجود وهو قريب يتوارى من القون من سوى ما بشر به ينتكو عليه على طعام ما يكوه ما كان ما هي بنعمل المصري عن ماء مصرها البكاء بإيه هنج وإيه وإيه أولي ساكره حدهو وبرها سرق وإنه دك إيه صحد وحسي إيه جريمه وبرها سرق وإذا أبو الشري أحدهم يمع ضرب أليس مثلا بل وشو وجي جيس وصروها ودن هو بقالين يساوه ومروك هي لعبر سوه عيل دل كبادة اللي وشك أو من فروس ينشوه كبديه ومرك إلهي ياسا والله قبر في الحليه قرهين فدان لقحين دادو لهينا وخا لهينا وكارغ وخا اون ما دغاه ايي لوقنتا اييغا وخا له وخا اون الله بهين حنا جو قوا استهرييغا لاو غل حتى حت كلامو قارينا خيران وخارن ما هي وا قرفودي وخن ملكيتن ف رجع وقال هل كان لا علينا رغد ما هو بنان وخارن الا ضروره ضروره طول المحاضرات مركا قال له وصولي اوه ومان كرس يون الشو اللو ببارده اليو كوريو تلحل ياتي قوله صبع انوى القرسيو وهو يستيقون الخسام. في الخسامي دادة مركا اللي غير مبينة او حرق عد يسين كيو شوري يهوين كيو شاسي قبدي ليه لأي رجل مركا اللي انداء فاقا يستيقون خلاص ادره يستيقون اوهيانا دي وعلى قاعد كارس واركام يد له يسان كان صاصا اي an wa hala in baatan la ku xanyuu qolad doobina deegaan loo sheeno kala sooynaa oo ka soo ee mara la sheena saliye isla ma soo soo sooynaa ما loo deeyay ku safleeyay tiisa haddii lamur ma iyo rag la ma meesana qeyr mooyid xawma cabayn karo markii uu gartay walix kenso aqoowa wax loo deeyayna qaadin noqoto oo ka الملائكة اللذين ملائكة هم يو عزاد الرحمن الله الرحمن كعبد الله وهي عابل الجري يناساً قبل يكيّم بله واحداً الملائكة وهي قبلها إله سبحانه وتعالى ما يكون علوان كبير قال له هي الشهده خلقاً ورميجا الجوء يمكن أبو ريو علي هو أركينا القبلي فتكتبوا على قرية شهادة ومرخاصة ولو حاضر الثان قرية يشتغى والله قريب ويسألون إله مكة ورساق كانت قبل السيري تنبو على البهي ملائكة صدرت تلك الدرام وانت مهارها ان الملائكة هي الكدهة يو هو انت اقول له هنوب انت كدهة الكدهة ملائك بس ملائك كو مشتك ان سبحانه وهو كو الناد الهي سبحانه وتعالى هو العلي وجعلوا الملائكة اللي بين الملائكة وحيكدج انهم لدى ضر رحماني اي ناسا الشيء يدو خلقهم يجعل ملكان ابو ريه وقال لي جمزوجة فتقتلوا شهادتهم عبر وقالوا قالوا حيذا لو شعر رحمة إله الرحمن حضورناه عزناه ما نن عبدناه أقنام قالوا شيئا ما الله مربوح بعض الهوى لا يمرق ما الله مطرنا لذلك هذا الكائن من علم إله رالي وقيه حضور رالي كائن هو رالي كن يسويله نبلا الصميم كائن إذا نجينا عينا صائمين سبحانه وتعالى إنهم ما هم, هم ما إلا يقصدون فود بنشيرن بأعيا ويجب على سبحانه أما سيناهما وحانسينا كتاب من قدري كتاب كنهورتي أو فوم يوبيه كتاب كنكوري من صمت كونه هايسان وحا إشراقنا يعني وحا إستوائنا يعني إلهي سبحانه وتعالى وليهما كتاب كوها يوبي كتاب كنكوري من سود الجميع وكتاب كمية هايسان وحا صارو المجران بل وحا صارو المجران قالوا حايدهان بريلكو الواسا إنا أنو وجدنا وانسو قيرني آباءنا عبيال كنان كثو على أمتنا وضع يدين دوشر وإنه أنونا على أصائل مفات كوديهم بان موثدون القطعينينا صافي بهم بالي أبهنان سقوى عرقميك يوح طمينا يوكا وحاهم ما تغفر حعين وكلالك في شرص القرام ما أرسلنا أن من قبل كاليغة هرطة في قرية المغالو من نبينا الرسول وزيغل إلا قالوا حايدة مطرفوه قوي مال قلتيه لأرقيه اللي, اللي أنقوا سرًا قوة دكتور كير جيلو يبغون كوري عنده الرسول إننا عندنا وجدنا وانهال أباهنا سبقون قريش يقول لهم بالي سبحانه وتعالى وحن وانكسروا جارني أوانسحبنا منه قوة صار أم بعيم قوة هرم كذلك صار صار قوة نسي إلهن أم بمارسونا أن سودر من قبلك في قرية النجال من نبيل إلا قام مطرفوه قوي منعمون تهاي وجدنا وانسروا جارني. وانه اللي آباء أنا آبيال كنان على أمتين دين دوشيات كهالي آباء أنا آيان كهالي إيوه وحيسوه دين كده ينجي وإنه أناونا على أرطارين خات في آبيال نوم بان مقتدونا بخبايني ناو آبيال كنمات كرعين صافي دهانين كوان أغمه الرئيان تريد كوزو صافي هنجري كو والله أعلم